أخي أبلغنا الأصحاب أني راحل مدبّت سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبت أخي أبلغنا الأصحاب أني راحل مدبّت سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبت إلى خير إلى الرحمن في ساعة إذا أقبض وفجر ثكنة الأعداء كم خانت وكم تغدر إلى خير إلى الرحمن في ساعة إذا أقبض وفجر ثكنة الأعداء كم خانت وكم تغدر كم خانت وكم تغدر تبصر في نخينهم من الجنات ما أبصر فتسمع صوت مدفعهم دفوفا عرسها يبهر فتبصر في نخيلهم من الجنات ما أبصر فتسمع صوت مدفعهم دفوفا عرسها يبهر دخان قنابلي مسك وريح قذيفتي عن أخي إن ميت فالحق بي فعمر الذل لا يعمر دخان قنابلي مسكن وريح قذيفتي عنبر أخي إن ميت فالحق بي فعمر الذل لا, لا يعمر أخي أبلغ الأصحاب أني راحل مدبر سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر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 تسمع صوت مدفعهم دفوفا عرسها يبهت دخان قنابل مسكن وريح قذيفتي انبط اخي امت تفلحق بي فعمرو الذل لا يعمض دخان قنابل مسكن وريح قذيفتي انبط اخي امت تفلحق بي فعمرو الذل لا يعمض فعمرو الذل لا يعمض